بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون واقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء خرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقفت لأي يوم أُجِلَت ليوم الفص وما أدرى ما يوم الفص ويل يوم إذ للكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين؟ كذلك نفعل بالمجربين ويلو يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم مما إماهين ألم نخلقكم مما إماهين فجعلناه في قرار مكين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 وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين إن صلقوا إلى ما كنتم به تكذبون إن صلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب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 كلوا واشربوا هليئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجل المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويلي يوم إذ للمكذبين، فبأي حديث بعده يؤمنون؟